بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها كذبت ثمود بطواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم فدم دم عليهم ربهم بدم بهم فسواه ولا